خيل الله اركبي يا خيل الله ركبي يا خيل الله ركبي فإن الواقعة قد حصلت وأن المعركة هي معركة فاصلة معركة بين الإيمان والكفر فاختار الخندق الذي تكون فيه قم ودع عنك الرقاد إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلننا في هذا قم ودع عنك الرقاد إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلننا الجهادة قم ودعك الرقدا إنه الإستدام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلننا الجهادة نحن بالرشاش عدن نملك اليوم القيادة ومشينا صحوة الجيني جموعاً وفرادا نحن بالرشاش عدن نملك اليوم القيادة ومشينا صحوة الجيني جموعاً وفردا ما العيش إلا عنف ولا نواجل داء قم ودع عنك عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلن قم ودع عنك الرقاد إن عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلن أحب جمع المؤمنين بالشباب الصادقين في ليل الكرب ساروا خلف قرآن مبين أحب جمع المؤمنين بالشباب الصادقين في ليل الكرب ساروا خلف قرآن مبين لم يبالوا بالرزايا بين أن ياب السنين ودع عنك الرقدا إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الهداد قم ودع عنك سبيل الله قد سرنا وأعلننا الجهادة بشر الناس بصبح مشرق بالبينات وبه الفتح تجلى في بطون الظلمات بشر الناس بصبح مشرق بالبينات وبه الفتح تجلى في بطون الظلمات وبصف وحدته بالهدى أيدي الأبات قم ودع عنك الرقدا إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا النهادة قم ودع عنك في سبيل الله قد سرنا وأعلننا الجهادة يا ليالي الظالمين يا هوان العابثين يا ضياع في السنين قد أتى الوعد المبين يا ليالي الظالمين يا هوان العابثين يا ضياع في السنين قد أتى الوعد المبين قد أتيناكم برشاش وقرآن مبين